book 2 10 10 هيله تانو هم امس اليوم غدا امس اليوم غدا هيله اول لاوباف كان السبت أمس كان السبت هيلوولين أمس كنت في السينما أمس كنت في السينما فيلم ولي كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا تناع اليوم هو الاحد اليوم هو الاحد تانا اليوم انا لا اعمل اليوم انا لا اعمل ما يعني في البيت سابقى في البيت همون اسماس باف غدا الاثنين غدا الاثنين هم دين يلا توت. غدا سأعود للعمل مجددا غدا سأعود للعمل مجددا ما دوتا براس أشتغل في المكتب أشتغل في المكتب كسيان Ma'n haada? See on Peter Haada Peter Haada Peter Peter on ëbbelona Peter Talib Peter Talib Kesse on Ma'n haadihie? Ma'n Seon Marta. هذه مارتا. هذه مارتا. Marta on sekretär. Marta sekretära. Marta sekretära. Peter ja Marta on Peter on Marta sõber. Peter, sadiku Marta. Peter, sadik Marta. Marta on Petteri sõbranna. Marta, sadikatu Peter. Marta, sadikat Peter. Teksti ja raamatule jääd aadressilt www.book2.de